ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقرؤهم أن تقرؤهم فتصيبكن منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيدوا عذابا الذين كفروا منهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقما وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علي لقد قدر الله رسوله إياه بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمين مُحَلِّقين رُوسكم ومحصِلين لا تَخَافُون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا